يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدية ولا القائد ولا القائد ولا أم من البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربهم ورضوانا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 واتقوا الله إن الله شديد العقاب